من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مصدرية وعليه فقوله من النساء متعلق بقوله تنكح لا بقوله نكح وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد وهذا القول هو اختيار ابن جرير والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أنما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد قدمنا وجه ذلك لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو أبي قيس بن الاسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ارجعي إلى بيتك فنزلت ولا تنكحوا ما معنك حآباءكم الآية. قال مقيده عفى الله عنه نكاح زوجات الآباء كان معروفا عند العرب ومن فعل ذلك أبو قيس بن الاسلت المذكور. فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت أبيه. وتزوج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العز بن عثمان ابن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف. وتزوج صفوان بن أمية فاختت ابنة الأسود بن عبد المطلب بن أسد وكانت تحت أبيه أمية كما نقله ابن جرير عن إكلمة قائلا إنه سبب نزول الآية وتزوج عمر بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافرا وأبا معيط وكان لها من أمية أبو العيص وغيره فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما وتزوج منظور بن زبان بن سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة كما نقله القرطبي وغيره ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد ان فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا أبال اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر فإن قد أمست بعيدا مزارها فحي بنت المري ما طلع الفجر وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب بقوله في ذكر مشاهير فزاره. منظور الناكح مقتا وحلف خمسين ما له على منع وقف وقوله وحلف إلى آخره قال شارحه إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه خمسين يمينا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت له النضر بن كنانة فقال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح فدل على أن ذلك كان سائغا لهم قال ابن كثير وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب بقوله وهند بنت مر أم حارثة شخيصة وأم عنز ثالثة برة أختها عليها خلف كنانة خزيمة وضعفا أختهما عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه خلافا لظاهر كلام ابن كثير ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن مر ابن أد بن طابخة ابن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد وائل بن قاصل وهم الحارث وشخيص وعنز وأن أختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة فتزوجها بعد ابنه كنانة وأن ذلك مضعف وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذره أب القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها وقد كان من مختلقات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم كان الرجل منهم إذا مات والقى ابنه أو أخوه مثلا ثوبا على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها وإن شاء عبلها حتى تفتدي منه إلى ان هم الله عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله القول فيما اختلقوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا النزق ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد الثوى ثوبا يريه لا بها من نفسها إن شاء نكح أو أنكح أو أساء بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي وأظهر الأقوال في قوله تعالى إلا ما قد سلف أن الاستثناء منقطع أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الآية يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا وقوله وما جعل ادعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات الأول المحصنات العفائف ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات أي عفائف غير زانيات الثاني المحصنات الحرائر ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد الثالث أن يراد بالإحصان التزوج ومنه على التحقيق قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة الآية أي فإذا تزوج وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله فإذا أحصنا الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال ومن لم يستطع منكم طولا الآية قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكه المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره انتهى محل الغرض منه بلفظه فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى والمحصنات من النساء الآية أوجها من التفسير هي أقوال للعلماء والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها قال بعض العلماء المراد بالمحصنات هنا عم من العفائف والحرائر والمتزوجات أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالك في الموطى وقال بعض العلماء المراد بالمحصنات في الآية الحرائر وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإيمان وعليه فالاستثناء منقطع وقال بعض العلماء المراد بالمحصنات المتزوجات وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر وهذا القول هو الصحيح وهو الذي يدل القرآن لصحته لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح وملك اليمين لم يرد في القرآن وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق كقوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقوله وما ملكت يمينك مما أفعل الله عليك وقوله والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في الموضعين فجعل ملك اليمين قسما آخر غير الزوجية وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر لأن المعنى عليه وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى وصرح العلامة بن القيم رحمه الله بأن هذا القول مردود لفظا ومعنى فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا كما دلت عليه الآيات الأخرى التي ذكرنا ويؤيده سبب النزول لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا من سبي اوطاس ولهن ازواج فكرهن ان نقع عليهن ولهن ازواج فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم فاستحللنا فروجهن وروى الطبراني عن ابن عباس انها نزلت في سبايا خيبر ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلقي نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته